بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته مسائل الجاهليه الحاديه وال عند هذه المسألة نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك هذه مساله او هذا الوصف من خصال اهل الجاهليه انهم ينسبون يعني يضيفون نسبه هنا بمعنى الاضافه الى الله تعالى النقص أي ما يليق به من صفات النقص نقص جمع نقصه وصفه النقص ضد صفه الكمال الله عز وجل موصف ب بصفات الكمال و ها هؤلاء يصفون الله عز وجل بما لا يليق به من صفات النقص ومع هذه النسبة والإضافة ينزهون رهبانهم وكبراءهم ورؤساءهم عنها يدل ذلك على انهم اضافوها تلك النقائص إلى الله عز وجل مع علمهم انها صفات نقص وكذلك اذ لولا انهم يعلمون انها صفات نقص لما نزه رهبانهم وعلماءهم عن هذه الاوصاف فهم يصفون الله تعالى بهذه الصفات وهي صفات نقص وينزهون علماهم رهبانهم عنها والعياذ بالله اذا نسبة النقائص إليه سبحانه نسبة يعني اضافه النقائص عن الصفات التي لا تليق بالرب جل وعلا اليه سبحانه كالولدي كفنا للتمثيل بمعنى أنه اراد أن يمثله وذكر المصنف هنا ثلاثه امثله كالولد والحاجة والتعب وليس المراد هنا ك انها استقصائيه وانما هي تمثيليه بمعنى أن ما ذكره المصنف لا يلزم منه الحصر فيه بهذه ثلاثه الأشياء وانما ثم ما يزاد عليه كالولد وذلك كالولد أي كنسبه الولد إليه جل وعلا لان الوالد يحتاج إلى الولد الوالد يحتاج إلى الى الولد هو افتقار ونوع نقص وهو يشبهه فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله اذا كل من اليهود والنصارى اضافوا ونسبوا الولد إلى الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبير كما قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ان يشابهونا قاتلهم الله أن يفكون ان يفكون مع أن النصارى ينسبون الولد الى الله عز وجل ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات عن الاولاد والزوجات لانه اذا كان ثم ولد لابد من صاحبة ولا بد من من زوجته مع أن النصارى ينزهون احبارهم عن الأولاد والزوجات لأن هذا نقص في حقهم يعتقدون أن هذه الصفات نسبة الولد والزوجة نقص في حق احبارهم فالرهبان عندهم لا ولد له لأن من سعى في تحصيل الكمال لا بد ان يترفع عن دنس التمتع بالنساء اتدلل الألوس في شرحه لان من سعى في تحصيل الكمال الرهبان يسعون في ماذا في تحصيل الكمالات لا بد يعني يلزم من تحصيل الكمال ان ان يترفع عن دنس التمتع بالنساء قداء بالمسيح عليه السلام ومع هذا فهم لا ينزهون الله تعالى عما ينزهون عنه رهبانهم هذا من شأن اهل الكتاب وكذلك العرب يكرهون البنات ويؤذون البنات وينسبونها يايدون البنات وينسبونها إلى الله تعالى فينسبون إلى الله تعالى ما يكرهونه لانفسهم ويعدونه عيبا ونقصا قال تعالى واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ إِذَنْ أَنْعَرَب نَسَبَة الْبَنَات للرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا وَأُولَئِكَ نَسَبُوا الْأَبْنَاء بَلْ وَزَعَمُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم سُتُكْتَبُ وقال وَيُسْأَلُونَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ أَفَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينِ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا فَرَدَّ ذَلِكَ أَوْ تِلْكَ النِّسْبَةَ بِأَنَّهَا قَوْلٌ عَظِيمٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ مَقَالًا فِي الآية الأخرى على إنهم من إفكهم لا يقولون وَلَدَ الله وإنهم لَكَاذِبُونَ وجعل لله شركاء الجن وخلقهم فخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم قال الالوسي رحم الله تعالى وهذا يعم جميع الانواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا جميع الانواع انواع الاتخاذات للصفائه اذا ولم تكن ول ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء اذا اذ لو كان له ولد لكان له صاحبه ولم تكن له صاحبه اذا لا ولد له جل وعلا قال المصنف والحاجة كالولد والحاجة أي من تلك النقائص التي يضيفها أهل الجاهليه وينسبونها إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ تَنْزِيهِ رُهْبَانِهِمْ عَنْهَا الْحَاجَةُ أَيْ الِافْتِقَارُ وَهَذَا مَا تَزْعُمُهُ الْيَهُودُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَقِيرٌ وَمُحْتَاجٌ إِلَيْهِمْ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا كَمَا قَالَ تَعَالَى رَادًّا عَلَيْهِمْ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَمِعَ اللهُ سَمْعَ تَحْدِيدٍ قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسال عباده القرض فانزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اذا اليهود وسم الله عز وجل به بالحاجه والافتقار واضاف إلى انفسهم الغنى واورد أيضا عن ابن عباس يعني ابن كثير انه قال رضي الله تعالى عنهما دخل ابو بكر الصديق بيت المدارس أي الذي يدرس فيه اليهود سمى بيت المدارس فوجد ناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فينحاص وكان من علمائهم واحبارهم ومعه حبر يقال له اشيع فقال له ابو بكر رضي الله تعالى عنه محاورا اياه ويحكيا فينحس اتق الله واسلم فوالله انك لا تعلم ان محمد الرسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراه والانجيل هكذا اورد عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه هذا هو الحوار الذي يكون مع اليهود فقال فينحاص والله يا ابا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وانه إلينا لفقير ما نتضرع اليه كما يتضرع إلينا واننا عنه الاغنياء ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما اعطانا الربا فغضب ابو بكر رضي الله عنه فضرب وجهه في الحاص ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله يا عدو الله الى ان قال فنزلت الايه لقد سمع الله الايه السابقه وشاهد في الاثر أن هذا الحضر قد نسب الفقر والحاجة إلى الله تعالى ونزه نفسه عن عن ذلك ودل على انهم يعلمون أن تلك صفات هي صفات نقص ومع ذلك يضيفونها وينسبونها إلى الله عز وجل كالولد والحادة والتعب أي مما نسبه أهل الجاهلية إلى الله تعالى من صفات النقص صفة التعب كما صنع ذلك اليهود قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب أي من اعياء و ولا تعب قال قد هذا قالت اليهود عليهم لعائن الله خلق الله السماوات والارض في سته ايام ثم الصراحه في اليوم السابع الصراحه بمعنى انه تعبه وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحه فانزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتاولوه وما مسنا من لغوم جل أي من اعياء ولا تعب ولا نصب كما قال تعالى في الآية الأخرى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير وكما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقال تعالى ان أشد اشد خلقا ام السماء بناها اذا هؤلاء نسبوا الى الله عز وجل النقائص مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسبة وهي نسبة النقائص إلى الله عز وجل ونزه الله تعالى عن كل عيب ونقص كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واضاف صفات الكمال إليه كما قال تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى والاكمل ونفى المماثله للخلق بقوله يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير معنى أنه تثبت الصفات على ما يليق بالله عز وجل دون مماثلة أو تكيف أو او تعطيل والقاعده العامه في التنزيه عند اهل السنه والجماعه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وقد مر ان الله تعالى رد على كل طائفة نسبة الصفة التي هي صبته نقص إليه والتي لا تليق به جل جله وعلى كما ذكرنا عن الألوس فيما فيما سبق إذا نسبة النقاء عليه سبحانه هذه من سيمه اهل الجاهليه فمن وصف الله تعالى من الفرق التي تنتسب للاسلام بنفي الصفات لان نفي الصفه نقص قول الله عز وجل ينفع عنه صبته العلم وصبة الحياة وصبة كبرياء ونحو ذلك هذا نسبة النقص اليه جل وعلا وهذا موجود في هذه الأمة الثانية 42 الشرك في الملك كقول المجوس الشرك في الملك وفي نسخه الالهوسي الشركة في الملك كقول المجوس والمجوس أمة تعظم الأنوار والنيران والماء والارض ويقرون بنبوته زرادشت ولهم شرائع يصيرون إليها وهم فرق شتى فرق شتى يعني ليست المجوس فرقة واحدة متحده في صفاتها واصولها فالمجوس يعبدون النار ويعتقدون أن لهذا الكون خالقين النور والظلمه فالنور خالق الخير والظلمه خالق الشر ولهذا سم بالثانويه وهذا شرك في الربوبيه وابطاله واضح بين وحمل المسألة الالوسي من شرحه على فرقة من فرق المجوس وهم المزدكية المزدكيه اصحاب مزدك الموبذ والموبذ عندهم العالم القدوه وهؤلاء يا الاشتراكية بالمعنى الموجود المعاصر هنا هؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق وغيرها بمعنى ان التسويه هنا كما يكون في الكلاء والماء والنار كذلك يكون في المكاسب والنساء هذه شركه في ملكية الأشياء من الأموال والنساء وغير ذلك وهذا الامر الاشتراكيه اول من دعا اليه مزدك او رجل اباحي ادعى النبوه الذي ظهر في عهد قبال احد ملوك الفرس فاستجاب له ثم بعد أن تولى ابنه انوشروان امر الفرس قتله زعم مزدك هذا أن أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء والمخالفة ما سببه إنما يتنازع الناس ويقع بينهم حروب والبغضاء وما يكننونه في النفوس إنما سببه النساء والأموال حصر سبب البغضاء هذين الأمرين فلذا احلهما مطلقا وجعل الناس فيها شركاء كاشتراكهم في الماء والنار والكلام وهذا ما تلقته الشيوعيه المعاصره بل هي عينها والإسلام وهذا واضح مبين قول الشركه في الملك أي ملك النساء والأموال كقول المجوس اي كقول بعض فرق المجوس هم المزدكي والاسلام قد أباح الملكية الفرديه باتفاق اهل العلم ولا نزاع بينهم في ذلك ما قال تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فلكم ال هذه اختصاص فلكم ملك لام الملك اذا ملكهم الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن للرجال ال هنا لي للملكي والله عز وجل قد حكم بأن الرجال لهم نصيب من الاكتساب وهذا على جهة التمليك وكذلك النساء لهن نصيب من الاكتساب وهذا على جهة التمليك اذا اضاف الله عز وجل الأموال إلى أصحابها على جهة التمليك فدل على أن الملكية الفرضية هذه مما جاء بها الاسلام ونهى الله عز وجل عن التعدي على اموال الآخرين يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلو كان الناس مشتركون فلو كان الناس مشتركين في الأموال لما نهى ان يتعدى بعض الناس على بعض في أكل أموالهم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم هذا نهي والنهي يقتضي التحريم لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك ومن اخذ اموال الناس بالباطل ومن ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير وقال صلى الله عليه وسلم كما في خطبه الوداع المشهوره إن دماءكم واموالكم اضاف إليهم على جهتي التمليك عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهلكم هذا في بلدكم هذا والحديث متفق عليه فاضاف النبي صلى الله عليه وسلم الاموال الى الى وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه خرجه احمد وصحاح الالباني رحمه الله تعالى وقال ومن قتل دون ماله فهو فهو شهيد اذا الشرك في الملك ان كان المراد به الشرك في صفه الملك الثابتة لله عز وجل كقول المجوس القائلين ب تعدد الالهه حينئذ امره واضح وشركهم في الربوبيه ويحتمل الوجه الآخر هو الذي حمله عليه الألوس وهو قول بعض أو طائفه من المجوس القائلين الثالثة 43 جحود القدر وال44 الاحتجاج على الله به والخامسه وال40 شرع الله بقدره ثلاثه مسائل او ثلاثه مسائل مشتركه في أمر واحد جحود القدر مساله القدر هذه من غوامض مسائل الدين والوقوف على سرها عسر إلا على من وفقه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى كتاب جليل في هذا الباب سماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم وجدير بي عنايه به القدر قدر بفتح فسكون يعني فتح القاف وسكون الدال وهو في اللغه مصدر قدرت الشيء أو قدرت الشيء إذا احط بمقداره وشرعا قدر هو تعلق علم الله وارادته أزلا بالكائنات قبل وجودها فلا حادثه الا وقد قدره الله تعالى أزلا اي سبق به علمه جل وعلا وتعلقت به ارادته هكذا عرفه بعضهم وتعريف جيد تعلق علم الله وارادته ازلا يعني قبل وجود وخلق الكائنات تعلق به العلم وهو العلم السابق ثم كتب ذلك ثم اراده و ثم خلقه ولذلك المراتب مراتب القدر اربع تعلق علم الله وإرادته أزلا يعني في السابق قبل وجود الكائنات يعني قبل خلق المخلوقات أزلا بالكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا يعني ما من موجود يوجد على هذه البسيطه إلا والله عز وجل عالم به قبل وجوده وهو مقدر وشاءه جل وعلا ثم خلقه عز وجل أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته والايمان بالقدر كما هو معلوم احد اصول الايمان السته او ركن من اركانه كما جاء في حديث جبرائيل أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر أحد اركان الإيمان السته فمن لم يؤمن به حينئذ لا ايمان له من عصره فينتهي في الايمان فجعل الايمان بالقدر سادس اصول الايمان فمن انكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم يعني لا يوصل بالايمان ولا بالاسلام لانه قد ينفع عنه ولا ينفع عنه الاسلام فليس بمؤمن هذا فيه ايهام قد يكون مسلما وليس كذلك حينئذ نقول فمن انكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله قال ابن قيم رحمه الله تعالى أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلق من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب انزله الله على رسله انتهى اذا من لم يؤمن بالقدر وكان منتسبا للاسلام وانكر اصبه العلم السابق والكتابه هذا قد انسلق من من التوحيد يعني هو مرتد عن عن الاسلام ومراتب القضاء الاربعه الأولى علمه السابق دل على بما هم عاملون قبل ايجادهم قال تعالى إن الله بكل شيء عليم يعني ازلا وابدا عالم قبل وجود الشيء بانه يكون على هذا الوصف فلم يتقدم علمه جهاله وما كان ربك نسيا اذا علمه السابق هذه اول مراتب القدر الاربعه الثانيه كتابته لذلك في الذكر عندهم قبل خلق السماوات والأرض كتابه التي هي في اللوح المحفوظ والله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن الى يوم القيامة في اللوح المحفوظ فاعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته قال تعالى ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الذي هو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرئها يعني من قبل خلقها أو علمها جل وعلا وكتبها ثم قال من مصيبه أو نكيره في سياق النفي فيعم كل ما يكون مصيبه على العباده ثالثه مشيئته النافذه المتناوله لكل موجود فلا خروج لكائنين نعم مشيئته كما لا خروج له عن علمه فما شاءه جل وعلا كان بمعنى انه يوجد ولا بد قال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها لكنه لم يشأ ذلك علام الرابع خلقه وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق غيره الله خالق كل شيء إذا علم سابق ثم كتابة ثم مشيئة نافذة أراد لها ثم خلق جمعها بعضهم قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين جمع المراتب الأربعة هذا القدر هذا هو القدر عند اهل السنه والجماعه كما مر بكلام النقيب في كل مله أنه على هذه المراتب لأن المعتقد واحد والتوحيد واحد لا تعدد فيه البتة لأن القدر فعل الله عز وجل وإذا كان كذلك حينئذ اتحدت فيه جميع الرسالات فلا خلاف بين الرسل والانبياء فيه في ذلك هذا هو القدر واهل الجاهليه في موقفهم من القدر لهم مذاهب شتى يعني يختلفون بينهم خلاف وبينهم فروق فليسوا على مذهب واحد تجاه القدر وانما اختلفت عقائدهم ومشاربهم تبعا لاختلاف اهواهم فمنهم من جحد القدر كما قال المصنف في المساله الثالثه وال43 ومنهم من احتج به على الله تعالى كما قال المصنف الرابع في المساله الرابعه وال44 ومنهم من عارض شرع الله تعالى بقدر الله وهي المسألة المساله 45 ولذلك عدد فصل المصنفون ولم يجمعها في مساله واحده ليبين ان اهل الجاهليه يختلفون في في القدر على الاختلاف المذكور المساله 43 أشار بها إلى أحد مذاهبهم وهو المذهب الأول وهو مذهب من جحد القدر وانكره وجحد القدر وانكاره يصدق على كل من انكر واحده من المراتب الأربعة فضلا عن جميعها يعني متى نقول انه جحد القدر وأنكر القدر اما ان ينكر المراتب الأربعة وإما ان ينكر العلم أو ينكر الكتابه أو ينكر المشيئة أو الخلق أو نحو ذلك فهنا يصدق عليه أنه جاحد للقدر وجحود القدر وانكاره يصدق على إنكار أي مرتبة من مراتب القدر الاربعه ولا يقال عن أحد أنه امن بالقدر إلا إذا آمن بها جميعا بمعنى أنه لا يوصف بالايمان بالقدر بهذا الركن السادس الا إذا امن بالمراتب الأربعة عينيد على ما جاء بعده النبوية النبويه ومقرره اهل العلم فمن أنكر العدنه أو الكتابة فانكاره مخرج له من المله يعني ممن ينتسب إلى, إلى الإسلام الاسلام مفات إن ان العلم كفروا ومن أنكر الكتابة كفر السلام ورحمه الله, ورحمة الله واما انكار عموم المشيه او عموم الفعل فلا ليس مكفره عند اهل السنه والجماعه فليس كل من جحد القدر ممن انتسب إلى الإسلام يكون كافرا فبعضه يكون كفرا وبعضه يكون مفسقا وإن كان مبدعا له ومضللا قال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر قال ابن جرير يقول تعالى ذكره انا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه إذا كل شيء هذه كلية وشي يصدق على كل مخلوق على كل مخلوق والله عز وجل خالقهم هنا يدل النص هذا كما سياتي سبب النزول لما بين وفسر صفه الخلق دل على أن المخاطب إنما ينازع في صفه الخلق ان خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه وفي هذا بيان ان الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم القدر مع كفرهم به ثم اسند الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله اني أجد في كتاب الله قوما يُسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر لانهم كانوا يكذبون بالقدر اذا ان كل شيء خلقناه بقدر هذه نزلت في من جحد القدر ان كل شيء خلقناه بقدر اني اجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر لانهم كانوا يكذبون بالقدر وإني لا أراهم يعني لم ارهم في في عهده فلا ادري شيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي يعني فيما ياتي فيما فيما بعد وسياتي أثر ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ابن عباس لم يعلم بذلك ثم اسنده ابن جرير الى ابي هريره رضي الله عنه أن مشركي قريش خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم في القدر اذا هو موجود ولم يقف عليه من عباس رضي الله تعالى عنه وقت كلامه السابق ان مشركي قريش خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم في قدر فانزل الله انا كل شيء خلقناه بقدر هكذا اورده الطبري والحديث به في صحيح مسلم وفي تفسير القرطبي قال ابو ذر قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الاعمال إلينا والاجال بيد غيرنا الاعمال إلينا يعني نحن نخلقها ونحن نوجدها هذا مذهب المعتزله ما من فرقه من الفرق المنتسبة لاسراءيل لا ولها جذور عند المشركين إما من اليهود والنصارى او مشركين عام الاعمال الينا يعني منسوبه الينا نحن الذين نفعل نحن الذين نوجدها ونخلقها والآجال لانه ياتي بغته ويأتي بما لا يريد الإنسان ويشتهي قالوا الايدينا ليست بايدينا بل بيد غيرنا فنزلت هذه الآيات الى قوله ان كل شيء خلقناه بقدر انتهى من تفسير قرطبي رحمه الله تعالى قال ابن كثير يستدل بهذه الايه الكريمة أئمة السنه على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الاشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها يعني خلقها ورد بهذه الايه وبما شاكلها من الايات وما ورد في معناها من الاحاديث الثابتات على الفرقه القدريه الذين نبغوا في اواخر عصر الصحابه اذا هذه الايه عاصر في في باب القدر ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لو إياك واللو حين نادي نقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قالها المنافقون يومه يوم أحد قال تعالى ردا عليهم قل إن الأمر كله لله يخفون في انفسهم وهو القول السابق ما لا يبدون لك ثم فسر ما اخفوه في انفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا أي يسمون هذه يسرون هذه المقاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم يعني أن هذا قدر كما قال ابن كثير اي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص منه انتهى وفي نفس الصوره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا اذا هذا من سيمه اهل الكفر وخصال اهل الجاهليه كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الأرض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت هذا ردا عليهم والله بما تعملون بصير قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قوله قولهم عن اخوانهم الذين ماتوا في الاسفار او في الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما اصابهم لو لم يفعل لما وقع ولما حصى. لو لولاهم أذهب لما وقع ذلك ثم قال تعالى رادا عليهم والله يحيي ويميت أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره فالموت والحياه إنما هو قدر وقضاء من الله عز وجل ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ومن نفي القدر نسبة الأشياء الى الدهر مع فيها انها من خلق الله وسيفرد المصنف مساله وهي المساله السادسه و40 الرابعه و40 الاحتجاج على الله به الاحتجاج على الله به يعني بالقدر هذا هو المذهب الثاني من مذاهب اهل الجاهليه بالقدر ذكره المصنف رحمه الله تعالى وافرده بمساله خاصه به وهو الاحتجاج على الله تعالى بالقدر وانهم ما فعلوا ما فعلوا من الكفر والمعاصي الا لان الله تعالى قدر ذلك عليهم بمعنى أنه لولا أن الله عز وجل اراد منهم الكفر والشرك والمعاصي لما وقع وحصل حينئذ نحتج بالقدر على الله عز وجل لو كان هذا محرما ولم يريده الله عز وجل لم يقع استدل بالوقوع والخلق والايجاد على انه مرضي عند الله يحز وجل محبوب له اذا انه ما فعل ما فعل من الكفر والمعاصي إلا لأن الله تعالى قدر ذلك عليهم فهم مجبورون على هذه الافعال جبرية وهذه حجه شيخهم ابليس حيث قال ربي بما اغويتني ربي بما اغويتني الباء القسم هنا يعني اقسم بالله عز وجل ربي بما اغويتني الباء للقسم وما مصدريه يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر وجوابه قسم لا زينا لهم في الأرض أي أقسم كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في القدير اي اقسم باغواك ايا يا اذا لم اكن من الغاوين بفعله وانما انت الذي اغويتني هو جبري اي اقسم باغواك ايايا ذا لهم في الأرض اي ما داموا فيها هذا ابلس واقتدى به تلامذته في كل زمان ومكان قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما شركنا لما وقع الشرك لو شاء الله عدم ايجاد الشرك لما وجد لكنه وجد اذا شاءه الله واراده هذا استدلال بماذا سدلاله بإيقاع الشيء ووجوده على أنه مرضي عند الله عز وجل بمعنى انهم سووا بين الاراده الكونية وكونه محبوبا مرضيا عند الله عز وجل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء الايا قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه مناظره ذكرها الله تعالى وشبهه تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموا وهو قادر على تغييره بان يلهمنا الايمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على أنه مراد لله عز وجل وهذا تدار باطل فدل على أنه بمشيئته وارادته وهذا لا شك فيه أنه بمشيئته وارادته ورضاه منا بذلك هذا الذي يرد عليه ولهذا قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كما في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه في سوره الزخرف وكذلك الايه التي في النحل مثل هذه السواء وهي قوله تعالى وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من من إذن هذه ثلاث آيات تبين أن بعضا من المشركين يحتجون على الله عز وجل بالقدر بكونهم قد وقعوا في الشرك والكفر والمعاصي لكون الله عز وجل قد شاءه منهم فلما شاءه منهم بوقوعه منهم دل على أنه مرضي عنده وهذا باطل قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم اي بهذه الشبهه ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجه ضاحظة ضاحضه باطله لانها لو كانت صحيحه لم اذاقهم الله باسه ودمر عليه إذا لماذا يعذبهم إذا اراد الله عز وجل منهم الشرك وقد فعلوه اين اذا كانوا ممتثلين لاراده الله عز وجل اذا لماذا خلق الجنه والنار ولماذا يدخلهم النار ولماذا يرسل لهم الرسل ولماذا يذيقهم باسه ولماذا ينتقم منهم وما ذاك لكونهم قد خالفوا أمر الله عز وجل اذا لا حجه لهم في ذلك البته لما أذاقهم الله باسه ودمر عليهم وادال عليهم رسله الكرام واذق المسلكين من اليم الانتقام قل هل عندكم من علم اي بان الله تعالى راض عنكم فيما انتم فيه فتخرجوه لنا أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه ان تتبعون إلا الظن أي الوهم والخيال والمراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد ان انتم الا تخرصون أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه إلى اخر كلامه رحمه الله تعالى قل فلله الحجه البالغه اي له الحكمه التامه والحجه البالغة في هداية من هدى واغلال من ضل فلو شاء لهداكم أجمعين فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين هذا ما اورده من كثير رحم الله تعالى بتفسير هذه الايه اذا احتج بماذا بالقدر لو شاء الله ما اشرك بمعنى أن وقوع الشرك والكفر والمعاصي دليل على أن الله تعالى قد رضي عنهم ذلك الفعل او استدلال باطل وقد خالفهم رسول الله عليه وسلم وجاء بهدي واضح بين عدل وخالفهم في هذا المذهب الفاسد وقد أمر بالعملين ونهى عن الاتكال على علم الله السابق علم الله السابق بكون الشيء يقع نقول هذا ليس موجبا لان يحتج به في مخالفة امر الله عز وجل لانه ما الذي أدراك هذا غيب ما الذي ادراك بأن الله عز وجل عالم منك وكتب أن يقع منك الشرك أو الكفر أو المعاصي ثم تاتي وتمتثل ما كان في علم الله السابق واللوح المحفوظ من الذي او من الذي اطلعك على ذلك حينئذ نقول هذا ادعاء للغيب واتكاله على العلم السابق وقد أمر الله عز وجل بالعمل بمعنى أن يمتثل الشرع في فعل الاوامر وارتناب النواهي وام العلم السابق فلا يحتج فيه أو به البتة في الدفاع عن عن المعاصي نعم قد يحتج به على المصائب التي لا تكون تركا للمأمورات او فعلا للمحظورات فقد أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على علم الله السابق وبين أنه ليس بعذر انه ليس ليس بعذر في حق احد ترك المامور وفعل المحظور علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكتب به في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد احد في السياق النفي ونص في العموم لزياده من الا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنه لانه مما يقع مما سيكون لان الجنه مخلوقه كذلك والنار مخلوقه اذا علم الله عز وجل بعلمه السابق وكتب ذلك ثم شاءه وخلقه من الذي يدخل الجنه ومن الذي يدخل النار قبل خلق الخلق ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله اذا يعني نسير مع الأمر الذي يمكن السير عليه ما دام ان النتيجه مقضيه وكل شخص معلوم مكانه من جنه او نار فلماذا لا نتكل على العلم السابق والكتابه في اللوح المحفوظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا التشريع الذي يجب العمل به وهو قول صلى الله عليه وسلم اعملوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب اذا امتثال الشريعه من حيث هي نقول هذا واجب فكل ميسر لما خلق له والله عز وجل ييسر أهل الجنه باعمال اهل الجنه ليدخلوها وييسر اعمال أهل النار لاهل النار فيدخلوها ثم قران النبي صلى الله عليه وسلم فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسه لليسر اذا اعطى فعل فعل العطاء والاعطاء واتقى حصلت منه التقوى اذا عمل وصدق بالحسن حينئذ جاء التيسير لليسرى واما من بخل واستغنى اذا حصل منه تقصير وهو فعل منه وكذب بالحسنى وسنيّسه للعسراء فلا حجة لاحد في القدر السابق على المعاصي اما المصائب نعم إذا وقعت مصيبه على الانسان ولم يكن فيه ترك له مامور او فعل له محظور قدر الله ما شاء فع لولا الله عز وجل لما حصلت فلا اشكال فيه الخامسة 45 معارضه شرع الله بقدره معارضه شرع الله بقدره في مقطال الصحاح ترض الشيء صار عارضا كالخشبه المعترضه كالخشبه المعترضه ترض الشيء صار عارضا كالخشبه المعترضه في النهر يقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه حينئذ معارضته شرع الله بقدره بمعنى أنه يجعل الشرع ثم يجعل القدر بينهم وبين امتثال الشرع حينئذ هم في كفه وشرع في في كفة والذي يجعل بينهما هو القدر فيعارضون يعني يدفعون شرع الله وامتثال الاوامر وارتجناب النواهي بالقدر قريب مما سبق يقال اعترض الشيء دون الشيء اي حال دونه واعترض فلان فلان اي وقع فيه وعارضه اي جانبه وعدل عنه انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذا معارضه شرع الله بقدره معارضه أهل الجاهليه شرع الله حينئذ يكون معارضه هذا مفاعله ومصدر مضاف الى الى مفعوله يعني معارضه اهل الجاهليه شرع الله بقدره متعلق بمعارضه لأن المعارضه حصلت بماذا بالقدر هذا هو المذهب الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مذاهب اهل الجاهليه في القدر وهو قائم على معارضه شرع الله عز وجل بقدره اي انهم يعترفون بالقدر لانه ماذا جعلوا القدر وسيله لدفع الشرع اذا هم معترفون بالقدر ولكن يدفعون شرع الله وهو امره ونهيه بالقدر فيقولون كيف يقدر الله الكفره والايمان ثم يشرع لعباده الشرائع والاوامر والنواهي مع انها لا منها إذا كانت الأمور مقدرة والاعتماد حينئذ على على القدر هذا مذهب باطل يعني ما أن ان الكفر موجود وقد يكون الكفار أكثر وشرك موجوده وقد يكون المشركون أكثر وقد أمر الله بالايمان اذا ما الفائده من الامر بالايمان وقد وقع الكفر والشرك على وجه الارض هذه معارضه كيف يقدر ويقع كيف ينهى ثم يقع المكلف في المعصيه نقول هذا مذهب باطل فاسد والله تعالى قدر الشرك والكفر والمعاصي ونهى عن ارتكابها قدر الكفر والشرك والمعاصي بمعنى أنه ارادها لكن اراده كونيه واذن بوجودها لانه ما من موجود عن هذه البسيطه الا والله مريد له يعني شاءه حينئذ اراد الكفره والشركه والمعاصي بالاراده الكونية وشاءه وخلقه ونهى عن ارتكابه ونهى عن التلبس به وهذا لا اشكال فيه وكذلك شرع الإيمان والطاعات وأمر بها اذا لا معارضه بين بين الامر هل العقل يمنع بأن الله عز وجل يخلق الكفر والشرك ثم يقول لا تكفر لا تشرك لا تشرك نقول لا معارضه بين بين الامر ثم يأمر أو يوجد الإيمان ويوجد الطاعات وليس كل الإيمان مخلوق منه القرآن وحينئذ نقول امر بالايمان ونهى عن تركه كذلك وجد الايمان ورد العمل الصالح وامر به التلبس به وهذا لا معارضه به بينهما البت لانا العباد هم فاعلو افعالهم بارادتهم ومشيئتهم الله عز وجل له مشيئة وله ارادة والعباد لهم مشيئة ولهم ارادة اثبتها الله عز وجل لهم وما تشاؤون الا ايشاء اثبت لهم مشيئه واثبت لهم مشيئه الا انه قيد مشيئه العباد بأنها تابعه لمشيئة الله عز وجل فلا يستقلون بالمشيئه فيشاءون أشياء ويوقعونها ولم يريدها الله عز وجل ادلا وجود له البت وما تشاؤون الا اي شاء الله فلهم مشيئه ولهم اراده ولكن هذه الاراده والمشيئه تابعه لمشيئة الله عز وجل لانه لا خالق إلا الله عز وجل ولا يقع شيء على هذا الكون الا والله عز وجل مريده وقد شاءه حينئذ ليس للعباد مشيئة مستقله يشاءون ما يشاءون ثم يقع ما يوافق مشيئتهم ثم يكون مخالفا لمشيئه الله عز وجل اذا العباد فاعلو افعالهم بارادتهم وماشيئته ولذلك الله عز وجل جعل لهم مشيئه واراده وجعل لهم اختيار يعني ينظرون بين الامرين فيختارون اما ان يقدم النفع على الضرر أو بالعكس اما ان يقدم الخير على الشر او الشر على على الخير حينئذ ينسب اليه ينسب إليه باعتبار التلبس ويضاف اليه ويقال فعل كذا وكذا فإذا صلى من الذي احدث الصلاه المكلف فاعل الصلاه بمشيئته وارادته واختياره نعم هو الذي شاء لكن هذه المشيئة تابعه لمشيئة الله عز وجل فاستقلالا لمخلوق على وجه هذه البسيطه ثم كونه يختار الصلاه على غيرها نقول هذا من توفيق الله عز وجل له جعل له اختيارا ثم كان هذا الاختيار موافقا لمرضات الله عز وجل فهم فاعلوا افعالهم بارادتهم ومشيئتهم فالفعل منسوب لهم فالذي صلى هو العبد والذي صام هو العبد والذي زنى هو العبد والذي سرق هو العبد هذه لا تنسب الى الله عز وجل البته ولو كان الله عز وجل خالقا لها فالله خلق افعال العباد نعم لكن جعل لهم مشيئة وهذه المشيئة تابعة لمشيئته جل وعلا فالفعل منسوب لهم ولذلك يعاقبون على فعل المعاصي لو كانت هذه الافعال ليست لهم وانما شاءها الله وارادها الله وفعلها الله عز اذا لما يعاقبهم ليس هو ك في مهب الريح كما يقول البعض جبريه ونحوه وانما نقول لهم مشيئه ولهم اراده ولهم اختيار ثم الفعل منسوب اليهم بدليل أن الله عز وجل يعاقبهم على فعل المعاصي وكذلك يثيبهم على فعل الطاعات وان كانت مقدرة من الله تعالى فالثواب والعقاب على افعالهم لا على القدر وهذا واضح بين ولا كما كما سما هنا عندهم في المعارضه بين الشرع و القدر وهي شبهه قديمه قديمه يعني قبل نبي صلى الله عليه وسلم ثم سلك بعض فرق هذه الامه المنسوبه الى هذه الامه امه الاسلام سلك مسلك اولئك شبهه هي انهم لم يفرقوا بين الارادتين الكونيه والشرعيه ثم ارادتان لله عز وجل يوصف بهما اراده كونيه واراده شرعيه فاعتقدوا أن كل ما خلقه الله تعالى وشاءه وأراده فهو محبوب له مرضي عنده لو جعلنا هذه هي العقيدة ما الذي سيترتب عليه كل ما هو موجود على وجه البسيطة من الخير والشر والمعاصي والطاعات كله مرضي عند الله عز وجل لماذا لأن المشيء النافذه التي يتبعها الخلق يدل على أنه مرضي عند الله عز وجل ونحن نجد ونرى الشرك والكفر والمعاصي ونرى الطاعات اذا كلها وقعت وحصلت باراده الله عز فمن سوى بين المحبه والرضا كون الله عز وجل يرضى ويحب هذا الفعل وهذا القول سواه بارادته ومشيئته وقع في هذا الضلال بمعنى أنه ما شاءه كان ورضيه وحباه هذا باطل اذا ان كل اعتقد ان كل ما خلقه الله تعالى وشاءه واراده فهو محبوب له مرضي عنده وفرق بين الامرين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فالاراده الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وارادته الكونية انتبه الاراده الكونيه هي المشيئه لما خلقه يعني إذا شاء الله عز وجل خلق شيء كان حينئذ نقول ما خلقه يكون تابعا لمشيئته النافذه وجميع المخلوقات من خير وشر من صالح وطالح داخلة في مشيئته وارادته الكونية حينئذ نستدل على المشيئه الكونية بماذا هي غيب فذلك ذلك هي صفه من صفات الله عز. بماذا نستدل على ان هذا الشيء قد شاءه الله تعالى كونا ها لا وقوعه اذا وقوع الشيء خلقه وايجاده وتكوينه دل على انه شاء ولماذا لان ثمه لازما لا يوجد شيء مخلوق الا وقد شاءه الله عز وجل اما اذا لم يكن لم يخلق بعد ان نقول شاءه الله هل نثبت او لا قل لا لماذا لانه غيب من الذي ادراك ومن الذي اعلمك بان الله عز وجل شاء كذا ان يكون بالمستقبل قل هذا باطل لان المشيئه صفه من صفات الله عز وجل وهي غيب متى نستدل على ان المشيئه كائن نافذه بوقوعه وايجاده وخلقه فما من مخلوق موجود قد خلط إلا وشاءه الله عز وجل اذا الاراده الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات داخله في مشيئته وارادته الكونية والاراده الدينية شرعية هي المقتضمه للمحبة والرضا يعني مرادفه للمحبه المتناول لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينما وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح اذا ما امر به وما نهى عنه مراد لله عز وجل لكنه بالإرادة الدينية الشرعية اذا ثم فرق بين الاراده الكونية والاراده الشرعيه الاراده الكونية هذه عامه لجميع المخلوقات خيره وشرره واما الاراده الدينيه فتفسر بماذا بما أمر به الرب جل وعلا ونهى عنه حينئذ نكون مرادا يكون مرادا هل هذا النوع الثاني يكون محبوبا مرضيا عنده نعم لانه لا يأمر إلا بما احبه ولا ينهى الا عما ابغضه حينئذ يكون منابذا للمحبه والرضا وهذه مختصه بالايمان والعمل الصالح قال ابن تيميه ومن شاء ضلال من ضل هو من التسويه بين المشيئة والاراده والمحبه والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا لله عز وجل كونه كله بما فيه من معبودات لغير الله عز وجل اله باطله وبما فيه من الكفر والشر مراد لله عز وجل مرضيه لانه وقع عندهم ماذا الترادف بين الارادتين الكونية والشرعيه فما وجد وحصل ووقع وكان مرضي عند الله عز اذا لو لم يكن مرضيا لم خلقه لا ثم فرق بين الارادتين وقالت القدرية النفاء فليست المعاصي محبوبه له ولا مرضيه صحيح ام لا حق إذا لم تكن المعاصي محبوبه ولا مرضية وقد وجدت اذا لم يخلقها الله عز وجل من خلقها فاعلوها فوقع في ضد ما, ما سبق فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجه عن مشيئته وخلقه هذا دين المعتزله وقد دل على الفرق بين المشيئه والمحبه الكتاب والسنه والفطره الصحيحة أما نصوص المشيئة والاراده كقوله سبحانه لو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لامن من في الارض ولو شاء ربك لامن من في الأرض وامم نصوص المحبه والرضا وكقوله سبحانه والله لا يحب الفساد وكقوله سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر نعم لا يرضى لعباده الكفر هل امرهم بالكفر لا هل اذن بوجوده وخلقه جل وعلا نعم اذا وجوده لا يدل على أنه مرضي بدليل ماذا او ليتعالى ولا يرضى لعباده الكفر انتهى من كلام نتي من رحمه الله تعالى فالاراده حينئذ تنقسم قسمين واما المشيئة فلا تنقسم واضح المشيئه واحدة لا تنقسم ليس عندنا مشيئه كونيه ومشيئه دينيه وانما الاراده هي التي تنقسم اراده كونيه واراده دينيه اذا الاراده تنقسم الى قسمين واما المشيئة فلا تنقسم فهي مرادفه للاراده الكونيه المشيئه هي عينها الاراده الكونيه والمحبه والرضا اخص من مطلق الاراده صحيح المحبه والرضا اخص او اعم من الاراده أخص لماذا ها لأن الرضا ومحبه الشيء قد يقع وقد لا يقع وما وقع قد يكون مرضيا وقد لا يكون مرضيا اذا ما هو الاعم الاراده الكونية الاراده الكونيه عام لماذا لانه وقع من حيث الوقوع ومن حيث كونه محبوبا او لا يعم النوعين كذلك حينئذ نقول كفر الكافر الموجود مراد كونا لا شرعا طاعه المطيع إذا حصل مراد كونا وشرع فتدخلت اذا المحبه والرضا أخص من مطلق الاراده ودلت الادله على الفرق بين المشيئة والمحبه والرضا ومن جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا والاراده قسمان اراده كونيه قدريه وهذه مرادفه للمشيئه وما اراده سبحانه كونا وقدرا فلا من وقوعه لا بد ان يقع ما شاءه جل وعلا فمشئته نافذه فربدا يقال فهذه الاراده هي المتعلقه بالخلق وهو أن يريد سبحانه أن يفعل هو يعني الاراده الكونية متعلقة بفعل الرب جل وعلا ان يفعل هو والإرادة الدينية متعلقه ب بفعل العبد أن يفعل العبد الثاني اراده شرعية ديني هي هذه الاراده وهي أن يريد رب جل وعلا من عبده أن يفعل وهذه مرادفه للمحبه والرضا فتجتمع الارادتان في حق المخلص المطيع وتنفرد الاراده الكونية في حق العاصي وقد تلخص من هذه المسائل الثلاث أن الناس في القدر مع الشرع اربعه اقسام اورده الهوزان في شرحه حفظه الله تعالى اول من يثبت القدر وينفي الشرع يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبريه ثاني من يثبت الشرع وينفي القدر عكس السابق وهم القدريه ثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا وهم المشركون سيقول الذين اشركوا لو شاء الله الرابع من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض وهم سلف الصالح اهل السنة و والجماعه اذا هذه ثلاث مسائل متعلقه بالقضاء السادسه و40 ثبته الدهري ثبت الدهر كقولهم وما يهلكنا الا الدهر يقال سبه سبا أي شتمه السب هو واضح والسبة بالضم العار ومن يكثر الناس سبه سما سبه لانه محل <تصفيق> للسب والمسب الكثير السبابك السدب بالكسر والمثبت بالفتح وكهمازت يسب الناس سب الناس اذا مثبت الدهر اي شتمه وعيبه وتنقصه والدهر الزمان الطويل والامد الممدود وألف سنة عن يقيل هذا وذاك وتفتح الهاء الدهر دهر دهر يجمع على أدهر ودهور والدهري وقد ضم دهري دهري النسبه صحيحه دهري يعني هذا القياس ودهري هذا انشا عندها للعيلم لانه على خلاف القياس وهو القائل ببقاء الدهري وقيل الدهر الزمن من خصال اهل الجاهليه سب الدهري والمراد به انهم ينسبون الحوادث إلى الدهر إذا وقع بهم مكروه قالوا هذا زمن سوء يا خيبه الدهر بمعنى انه ما من نكبه تحصل لهم الا واضافوها إلى الى الدهر والدهر زمن لا يملك لنفسه حولا ولا ولا هو مخلوق مسخر مذلل لا عز وجل فكيف تنسب اليه الحوادث اذا ينسبون الحوادث يعني الاشياء المخلوقه الى الدهر فإذا حل بهم مكروه نسبوه إلى الدهر لاعتقادهم أنه طارق بالنوائب فكانوا يقولون اهلكنا الدهر واصابتنا قوارع الدهر وابادهم الدهر وتبا له وبؤسا للدهر وزمن سوء إلى آخر ما يذكرونه في اشعارهم ومنثوراتهم فقد استدل المصنف على وجودها بقوله تعالى يعني عند الجاهليه وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر هذا قصر نفي واثبات وما يهلكنا الا الدهر إذا نفوا كل واسم يتعلق بالله عز وجل نسبوه الى الى الدهر يقول بكثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن قول الدهريه من الكفار ومن وافقهم من مسلمي العرف انكال المعادي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي ما ثم الا هذه الدار يموت قوم ويعيش اخرون وما ثم معاد ولا قيامه وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للميعاد ويقوله الفلاسفه الإلهيون منهم وهم ينكرون البداهة والرجعه ويقول الفلاسفه الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناها اكبر المعقول وكذب المنقول ولهذا قالوا وما يهلكنا إلى الدهن اذا اصناف متباينه من فلاسفه غيرهم ينسبون الحوادثنا إلى الدهن وقال القرطبي رحمه الله تعالى هذا انكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وابطال للجزاء وابطال للجزاء ومعنى نموت ونحيا اي نموت نحن وتحيا اولادنا قاله الكلب وقيل يموت بعضنا ويحيى بعضنا وما يهلكنا الا الدهر قال مجاهد يعني السنين والايام وقال قتاده إلا العمر والمعنى واحد وقال ابن عيينه كان أهل الجاهليه يقولون الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي يحيينا ويميتنا فنزلت هذه الايه قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان اهل الجاهليه يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال ويسبون الدهر فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وانا الدهر وانا الدهر على المشهوه بيد الأمر اقلب الليل والنهار وفي روايه يسب بن ادم الدهر وانا الدهر قال ابن كثير رحمه الله تعالى اذا يؤذين ابن ادم يسب الدهر بمعنى أن اسناد الحوادث إلى الدهر يؤذي الله عز وجل انني نكون مخالفا لما اراده الله عز وجل قال ابن كثير قال الشافعي وابو عبيده وغيرهما من الائمه في تفسير قوله عليه الصلاه والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شده أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبه الدهر فينسبون تلك الافعال إلى الدهر ويسبونه وانما فاعلها هو الله عز وجل فاذا كان الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل ثم نسبوه إلى الدهر فسبوا حينئذ صار ذلك متضمنا لسب الفاعل الحقيقي ولذلك قال يؤذيني ابن آدم فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لانه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الافعال هذا أحسن ما قيل كما كثير هذا احسن ما في تفسيره وهو المرات والله اعلم قد غلط ابن حزم ومن نحاه نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من اسماء الله عز وجل الحسنى اغظم من هذا الحديث وإنما خرج هذا الحديث ردا على العربي في جاهليته على ما سبق بيانه وفي معجم المناهل اللغويه للشيخ بكر بكر بن زيد رحمه الله تعالى قال في هذا يعني الحديث السابق ثلاث مفاسد عظيمه احداها سبه من ليس باهل أن يسب إذا سب الدهر هل الدهر مستحق للسب لا إذا اذا سبه من ليس باهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لامره مذلل لتسخيره فسبه اولى بالذم والسب منه من الدهر وهو كذلك الثانية أن سبه متضمن للشرك فانه انما سبه لظنه أنه يضر وينفع وليس الامر كذلك وانه مع ذلك ظالم يعني الدهر قد ظلم قد ضر من لا يستحق الضرر واعطى من لا يستحق العطام ورفع من لا يستحق الرفعه وحرم من لا يستحق الحرمان وهو عند شاتميه من اظلم الظلمة، واشعار هؤلاء الظلمة الخونه في سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال صرحوا بلعنه وتقبيحه الثالثه أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الافعال هذا هو الحقيقه لأن الذي اوقع المكاره من هو الله عز وجل فاذا نسبوه الى الدهر اخطئوا في النسبة فإذا سبوا الدهر حيلان رجع الى الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل أن السب منه إنما يقع على من فعل هذه الافعال التي لو اتبع الحق فيها اهواؤهم لفسدت السماوات والأرض وفي حقيقه الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل والدهر ليس له من الأمر شيء فما ثبتهم للدهر مثبت لله عز وجل ولهذا كانت موذية للرب تعالى ثم قال رحمه الله فسب الدهر دائر بين أمرين لا له من احدهما اما سبه لله أو الشرك به اما سبه لله او شرك به فانه اذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وان اعتقد ان الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى انتهى كلامه رحم الله تعالى اما ثبت الدهر وان كانت داخله في جحود القدر ونحو ذلك كقولهم وما يهلكنا الا الدهر من خصال اهل الجاهليه لم تسمح لي الظروف هل هي داخله في سب الدهر ام لا قال الشيخ محمد بن ابراهيم الله تعالى في الفتاوى في الجزء الأول صفحه 171 لما سئل عن هذا اللفظ لم تسمح لي الظروف ان هذه الاضافه لا باس بها فهي كاضافه المجئ والذهاب إلى الدهر وهذا منتشر في الكتاب والسنه كما في قوله تعالى هل اتى على الإنسان حين من الدهر قد اتى هذا اخبار نسبة للشيء بكونه واقعا اضافه الأشياء إلى أسبابها مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الفاعل هو مذهب اهل السنه والجماعه وهذا الاسناد حقيقي ليس مجازيا كما يدعيه اهل البيان هو غلط. هل اتى على الانسان حين من الدهر الايه وهذه اللفظه من باب التوسع والتجوز في الكلام على أن الادب تركها والمحذور في هذا سب الدهر تركوا لماذا لأنك قد تعلم انت ما اعتقدته لكن السامع لا يعتقد ذلك حينئذ صار فيه محذور من حيث كونه قد يوقع السامع في مظاهره انه مثبته للدهر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين